إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتفاوراء ذلك فأولئك هم العادون والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون والذينهم على صلواتهم يحافظون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 ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مبغا فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم إن بعد ذلك لميتون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 وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَإِنْ شَاءنَا لَنَجْعَلَنَّ لَهُ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيرٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 ذَلَمَلَائِكَةَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِجِنَّةٍ انْفَطَرَتْ بِهِ صُبٌّ حَتَّى حين قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما إلا بشر مثلكم يأكل, يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أضعتم بشرا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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَدْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعَ عَلَى بَعْضٍ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 يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم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 دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مدر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تذكرون مستكبرين به سامرين تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ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 ضرّ اللَّجُو اللَّجُو في طغيانِم يعمهُنَّ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهم بالعذاب فَمَسْتَكَانُ فَمَسْتَكَانُ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى ذَٰلَهِ إذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابا ذَعْذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هم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 قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن في هذا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله منه ولد وما كان مِن من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَامَتَنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِمُونَ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 أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قرائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمذ ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفَّت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا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 ولن ربنا اخرج لنا فإن عدنا فاننا ظالمون قال اخسؤ فيها ولا تكلمون ان كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمن فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى ان نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا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 أفحسدتم أنما خلقناكم عبة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم